أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم مع القراء طارق عبد الباصط عبد الصمد عبد الباري ثبيتي أحمد خليل شاهين الشحات محمد أنور والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الباصط عبد الصمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله قوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ما يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واثروا سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم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 انهم لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يطهروا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 في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَنَا لَهُمْ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذي بَايَعْتُمْ بِهِ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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَذِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى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 فَالَّذِينَ اتَّقَوْا الرَّسُولَ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ لا لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا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 نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون